ثالعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات ولأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظنين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب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 مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فتيلوا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان وَ دَو وَمعبَةُ للِمُتَّفين وَلَا تَنوا وَلَا تَحذَن وَأَنتُم لَونَ إِكُ تُمّ مِنين إ يَم تَسكُم قَرْس فَقَد مَ السلقَوْمَ قَوحم مِْل وَتِلكَلَمُ دَوِلُهَا بَيْنًا وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ